اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله تعالى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 هو شهرُ ربيعٍ الأول أو كما سماهُ بعضُ أهل السيّر هو شهرُ ربيعٍ الأنور يحلُو لنا أن نُذكِّر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وأنُ نُذكِّر أُمةَ محمدٍ الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بتحقيق الإيمان بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقًا وصدقًا بأبيه وأمي ونفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا كنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنطيب مجالسنا بذكره فإن أولى ما نُذكِّر به عموم أهل الإسلام هو المُحافظة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً لا ما في هذه الأزمان التي تطاول فيها الرويبِضات على رسول الله صلى الله عليه وسلمًا وعلى هديه الشريف الظاهر والباطن وادعوا أن هذا هو التنوير وأنها حرية الفكر والتعبير كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيبا فأردت أن أذكر نفسي وحضراتكم بامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته الشريفة اتباعًا منا لنبينا وتحقيقًا منا لإيماننا بأن محمدًا الرسول الله حقًا وصدقًا وهذا هو الأمر الذي تضافرت به نصوص الكتاب وصحت به الأحاديث عن رسولنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم فأما في كتاب الله فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سمَّى علماؤنا رحمه الله تعالى هذه الآية بآية المحنة إذ لا يصح قبول عملك إلا بملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً وصفةً وكمّا ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردودٌ على صاحبه وإن ظنَّ صاحبه أنه يتعبَّد ويتحنَّث لله تبارك وتعالى فإنه مردودٌ عليه لفقدان شرطٍ من شروط القبول ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة والصفة والكم والقدر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولعلكم جميعا قرأتم قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته واتقوا الله ان الله شديد العقاب يبين هذه الايه قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فمن باب تفسير القرآن بالقرآن وهو أجل أنواع التفاسير تتضافر أدلة القرآن لبيان هذا الأصف فما منا من أحد إلا وهو يسعى أن يقتدي بأحد في هذه الدنيا فإذا برب العالمين تباركت أسماؤه يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة إلا أنها ليست الأسوة الطبيعية التي يتبعها عموم الناس مما يعتريها من نقص وخلل جبلي فطري لا إنه أسوة وأسوة حسنة أي بالغة الحس فإذا أردت أن تصل إلى الحس فاقتدي بنبي الحس اتباعًا حسنًا قصدًا من غير زيادةٍ أو نقصان لأن الزيادة والنقصان ينقصان من النبي الحسن واتباع منهجه الأحسن هذه مسألةٌ من المسلمات العقدية لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من الملاحظ ال الذي لا يظهر إلا لذوي العقول والألباب أن رب العالمين تباركت أسماؤه قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والله بالنسبة لنا غيبٌ واليوم الآخر بالنسبة لنا غيب وقد آمنا وصدقنا بالغيب فحسن إيماننا وأثنى الله علينا وعلى من هذا إيمانه فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون استنبط علماؤنا رحمهم الله تعالى من الآية المتلوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع في كل أقواله وأعماله وأحواله وتقريراته وهذا تعريف إصطلاحي لمعنى السنة عند علماء السنة خلافاً للفقهاء ممن اصطلحوا على أن السنة ما ترجح فعله على تركه فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فاستنبط العلماء من الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع المطلق في كل قول وفعل وحركة وسكنة وتقرير وصفة إلا ما دل الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم مثال خذ مثالا من القرآن ومثالا من السنة يقول ربنا وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم العيال بتوع الأص واللزء بتوع أدوات الاتصال الحديثة يقول لك خلاص كل ود الوقت حب بيت في السنة والجمعة ممكن البت تهب نفسها لي وخل بالك ددواً ورد ذكره في القرآن نقول له خل بالك يا ولدي يا صديقي يا خوية هذا من خصوصيات رسول الله خذ الثانية فبت في سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال نهى عن الوصال في الصيام إن واحد يوصل الليل بالنهار وإنه يوصل يوم باثنين بثلاث فقالوا يا رسول الله ولكنك تواصل الصيام هذا سؤال المستفهم أم سؤال المعترض سؤال المستفهم للمتعنت المعترض هكذا كانوا يسألون رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين أي يطعمني ويمدني بغذاء الروح بعد قيام ومجاهدة وذكر وتلاوة واستغفار هنا يأتي المدد الرباني للقلب الشريف ولصاحبه الأشرف بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم فيكون قد امتلأ حباً وعظمةً وتأليهاً لله سبحانه وبحمده فيقول إني أذهب عند ربي يطعمني ويسقين وانظر إلى قول ربك تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إن هذه الآية تقضي على خزعبلات وترهات هؤلاء الذين يخرجون علينا الآن كالعجوز الشمطاء التي تثرثر بما لا تفهم وتهرف بما لا تعرف فيزعمون الآن أننا قرآنيون فإذا جاء الأمر في كتاب الله قبلناه وإذا جاء على لسان رسول الله رددناه قلنا كذبتم فإنما أردتم أن تأتوا على الإسلام من أصوله وجذوره لأنكم لو تبعتم كتاب الله لصدقتم رسول الله ففي كتاب الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وبمفهوم المخالفة ومن يعص الرسول فقد عصى الله فمن أحب أن يكون مع رسول الله وأن يرافقه في جنات الخلد وأن يصل إلى مرتبة الفردوس الأعلى وأن يرى الله تبارك وتعالى جهاراً رؤية حقيقية لا مرية فيها فليتبع رسول الله فالكذابين الأثفاكين لا يرضيهم هذا وقد تنبأ رسول الله بذلك ونفسي الشباب الصغير ممن أوتوا ملكة البحث على الانترنت الشبكة العنكبوتية الحديثة نفسي إنهم يطلعوا على أشراط الساعة وفقهها وعلى أعلام نبوة رسول الله مش النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلامة رضي الله عنه أم الناس في مت مرقى ما بتردوش عن الصحابة أنا كنت في الجمالية بتردو عن الصحاب ومت مرقى أكرم فأنا عايز دلوقتي لما تسمع اسم صحابة تعمل إيه آه. فعن أم سلامة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين فربك يا في الدنيا عارية يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فزعا لي لأنه رأى في رؤياه كل ما حدث عنه من الفتن شفش رتز تسجيل كده كامل عن كل ما حدث عنه من الفتن وأشراط الساعة فألنا كما عند أبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لألفين رجلا متكئا على أريكته يأتيه الخبر من عندي فيقول لا لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه لا أمنش واخد بكلام النبي أهم حاجة يكون إيه في القرآن لعلك بتسمع الآن حتى ولشديد الأسف أن هذه الكلمات التي كانت سائغة متداولة في من يسمونهم زورا وبهتانا بالنخبة العلمانية بدأت هذه الكلمات تنزل وتسري إلى بعض الطبقات الشعب الجاهلة بدينها فبدأوا يقولوا إيه لما تجي تقول له قال رسول الله يقول لك شوف هات لآية من القرآن تقول إيه ها. تقول الكلام دي حصل الكلام ده مع سيدنا عبد الله بن مسعود برضو ما بيتردوش عن الصحابة برضو حصل مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهى امرأة عن النمص فقالت له أين تجد هذا في كتاب الله هي كده بتعترض عليه هي بتقول له أنت بتجيب من عندك أنت بتشرع وأنت مش من حقك التشريع أنت تبلغ فقال لها قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا استدلال في بحله وما آتاكم الرسول فاخذوه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص ولعن النامصة والمتنمص والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن أيضا المتفلجات المغيرات لخلق الله فسكتت لأنه أقام عليها الحجة وهو تلميذ نجيب في مدرسة محمد الذي وصفه ربه في سورة النجم فقال وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علّمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام كذلك يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل للحث على لزوم السنة قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله هنا سيقوم أحدهم ممن يحسن التشغيب فيقول وجدنا تناقضا في القرآن إنك تقول إن الله يقول وإنك تهدي إلى صراط مستقيم وقد قرأت في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم المشكلة عندك أنت فيه هنا شوية صراصير فكرية تحتاج إلى ريد الريد بتاعنا هو العلم والعلم مش العلم الحلمانتيشي بتاع الستين سبعين اسم اللي هيقوله لك المطلوب منه لا خالص ده انت بتسمع عن الله علم والعلم ده له خصوصياته وادواته اللي يتقنها هو العالم حتى وإن لم يدرس دراسة نظامية رسمية إنما لو درس دراسة نظامية عن طريق التلقي والمشافهة والإجازة العلمية من أهل العلم المجازين يبقى ده اسمه إيه في الشرع اسم العالم الذي يؤخذ عنه العلم يؤم العلماء يقولوا ليس في الآيتين تعارض فدلالة قول الله تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دلالتها أنك تدل الخلق على الله ودينه بما علمناك يا محمد إذ هذا هو صراط الله يبقى أنت دورك في كل الأحوال إيه الدلالة وَلَا تَمْلِكُ غَيْرَهَا فل ننظر الى ما هو اجمل وابدع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يملك غير دلاله غير هدايه الدلاله لهدى عمه الذي ناصح عد ولا من كان تحت ولايته من أقربائه لك أن تعلم أن أبا طالب نافع عن رسول الله وصد عن رسول الله وحوصر واعتقل هو, هو من كان على قرابة رسول الله في شعب أبي طالب ولم يسلم عم النبي وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم حاجة عجيب حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه كان في ضحضاح من النار توضع تحت رزليه جمرتان تغلي منهما دماغه فبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف عنه من العذاب فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير بوصلة قلب الرجل حتى ينطق بشهادة الحق والصدق فلو كان يملك دلالة الهداية لفعل رسول الله مع عمه بل مع أعمامه ده تتعجب أبو جاهل ده عم النبي عليه الصلاة والسلام صح ولا لا وكان إيه رئيس مجلس إدارة حركة تمرت النبي يقول يمين هو يقفل ويقول له ها. أنت افتكرت نفسك نبي ده احنا دفنين وساوي هو القرآن هينزل على رجل وضيع ده بيتكلم عن النبي اللي هو يعني أعلى مقامات الشرف لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عشان نسدأه تمشي إنه كذاب ويعلن الكذب عند الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رجلا خلا بأب الحكم اللي هو عم النبي فقال له يا أب الحكم أم حمد صادق أم كاذب بني وبني كده بفيش دلوقتي وسيل الإعلام واخبالك وما فيش حد بيتلصص علينا من مخابرات قريش اه اه محمد صادق ام كاذب يرد على طول يقول ايه ويحك بل صادق <تصفيق> امال ايه يا جدعي اللي انت بتقبله ده ويحك ده بيقوله ويحك انت بتفكر في ايه انت بتقول ايه زي ما الشباب بيقوله انت بتقول ايه ويحك بل صادق امال بتكذبه ليه ما هو فيه اصناف كده علل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يؤمن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا بعد كل هذا أن نقبل حكم رسول الله وهديه فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و ويسلموا تسليما ويعضد هذه الايه قول ربنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول تُؤمنون بالله واليوم الآخر يقوله فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان والإسلام لأن الآية الإيمان إذا أطلق في لسان الشرع ولم يرد إلى جواره في نفس السياق لفظة الإسلام تعم أي تعم الإيمان والإهل والإسلام. طيب إذا أطلق في لسان الشارع لفظ الإسلام ولم يرد في نفس الآية كلمة الإيمان يبقى تعم الإيمان والإيه والإسلام والإسلام يعم الإيمان والإيه والإسلام فقول ربنا فلا وربك لا يؤمن حتى إيه مش حافظان الآية دي حتى إيه يا سيدي أنت متأكد أن الآية في القرآن آه. طب نفهم الآية من سبب نزولها لما نحب نفهم القرآن يقول من طرق التفسير أن نفهم دلالة الآية بطريق وسبب نزول الآية سبب نزول الآية أن عبدالله بن الزبير بن العوامي رضي الله عنه أتى رسول الله يوماً شاكين جه هو وجار وأنا راجل دلوقتي في قرية فأنتم هتفهموا اللي أنا بقول قبل ظهور الميكانة الزراعية كانت الناس بتزرع والمية بتوصل إزاي عن طريق مياه الأمطار أو عن طريق الإيه الأنهار فكان الناس جيران بعض بتحصل بينهم مشاكل فلان عايز يعمل ايه يحط طين كده او طوب لبن علشان يحجز المية الماء الجاري في الوادي يحجز المية فتقوم كل الارض بتاعته تشبع مية طب الارض اللي جنبها يحصل فيها ايه تعتش فلما تعتش ايه اللي يحصل تبور تبوز فيحصل نزاع بين الجيران شركاء شركاء يحصل بينهم تشاكس شركاء متشاكسه انت بتاخد الميه وبتمنعها عني هنا حدث بين الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام وبين جاره نفس, نفس الاشكال فلما حدثت الاشكاليه قال انطلق بنا الى رسول الله والسؤال بقى للرجالة الشباب الحلوة اللي معنا في المسجد دي والشباب تحت الستين برضه هو الرسول كان فلاح يعني الرسول اشتغل مزارع قرأنا في دواوين السنة أو اطلعنا في كتب السير أن رسول الله عمل يوما بالزراعة أبدا إنه أبعاء صلى الله اشتغل بالايه بالراعي واشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم صح إنه ما كانش بيشتغل ايه مزارة النغمة اللي ماشي بقى في التلفزيون بتاعكم ايه اللي دخل الدين في الزراعة ما للنبي وما للزراعة مش ايه دي اللي بتتقال دلوقتي بس عبدالله ابن الزبير ابن العوام تربية رسول الله ففهم أنه يلزمه أن يحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من أمور دينه ومن أمور دنياه فهمه؟ فهمه صح فيقوم رايح هو وقاره فيبدأ قاره يشتك للرسول طب النبي دلوقتي في موقعه وهو يسمع هو حاكم وقاضي ورسول يعني ثلاثة فواح صح فيسمع من الجار وبعد كده لأن دي خصومة يسمع من من؟ من عبد الله بن الزبير فبعدما سمع من عبد الله بن الزبير قضى رسول الله لمن؟ للزبير قضى له فلما قضى له قال جاره حكمت له لقرابته منك ايه رأيك تفدي حكمت له ايه لانه من عشرتك لانه من رجالتك لانه قريبك يبقى الراجل ده قبل حكم الرسول ولا رد حكم الرسول لاني مستمع كويس رد حكم الرسول ولا قبله فانزل الله قرانا وفي هذا قصف جبهه للعلمانيه لان بيقولوا ايه هو جه للرسول مش باعتبار الرسول ولا نبي ده جه له علشان هو كان ايه حاكم المدينه انا ذاك فبيشتكي له طب والقران اللي نزل هو القران بينزل على الحاكم ولا بينزل على النبي اه فأنزل الله قرانا فلا وربك لا يؤمنون أي لا يثبت لهم الإسلام أصالة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و ويسلموا تسليم ويؤمن ربنا يؤكد على هذا فيقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فمن لم يرضى بحكومة الله ورسوله وشريعة الله ورسوله وقال أؤمنوا ببعض بالدين الشعائري الصلاة والصيام والزكه ولما يبقى معايا فلوسة لاحق ده يبقى رضا أو يبقى أنا مسلم وعسى للعسى والناس في البلد يقولوا لي يعمل مسلم ولو حجت مرة يا عم حق ولو حجت سبع مرات يعمل حق حج حقيق عايز أكتر من كده حاجة ده ندخل الجنة بساروخ بس خلاص هل ده مفهوم الإسلام؟ أبدا لأن أنت أخدت جزء من الإسلام وحطيته ولم تقبل بقية الإسلام في بيعك وشرائك نجي نقول لك خلي بال النقطة الفلانية دي حراه فأنت تقوم على طول شغال على النغمة اللي شغال عليك إيه اللي دخل الدين في البيع والشراء تيجي تجوز بنتك تيجي تجوزها فيقوله والله سلو بلدنا ان احنا بنعمل حظ ونجيب رقاص وما فيش مانع ان احنا نخدم على المعازيم كده بشوية حشيش في ايه اه عشان برضو نكرم الناس ده سلو بلدنا طب ده ضد الدين يقولك ايه اللي دخل الدين في الجواز الولد يخرج من عندكم ويذهب مباشرة الى الجامعة فيلاقي الدكتور قاعد شغال لحجاب ولا انقب والكلام ده تخلف وراجعية وانتو لسه في القرون مش عارف ايه والكلام من ده طب التقدم عندك ايه دكتور لاما البت تلبس شرط لهوت شرط اقل من كده يبقى تخلف طب الكلام ده ضد الدين ايه اللي دخل الدين في التعليم يا ابني اللي دخل كل ده الله فقال سبحانه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقال آية قاضية قال سبحانه قل إن صلاتي وإيه بس خلال صلاة هي إليه الشعائف ونسكي برضو إيه ذبحي شعائف وإحنا عم مع الدين بتاع الشعائف الدين بتاع الدرويش ده ممتاز أو إحنا معه بنشجعه هتجي بقى عندي التالتة دي وهنقف مع بعض هنختلف اللي هي قل إن صلاتي ونسكي ومحياية محياية يعني حياتي حياتي السياسية حياتي الاقتصادية حياتي التعليمية حياتي التثقيفية حياتي الفكرية حياتي الأخلاقية حياتي الاجتماعية كل ده ربنا قال إن نلمين إن نلوه لله صح قل إن صلاتي ونسكي ومحياية وماتي لله مين رب العالمين وبعدين علشان ربنا يقطع على هؤلاء المرتزقة مرتزقة العلمانية هذه الأكاذيب والأضاليل يوم يقول لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونحن تبع لرسول الله في الأمر صلى الله على محمد أما عن لزوم سنة رسول الله في الحديث الشريف فقد تضافرت الأدلة النبوية على لزوم الأمر بحفظ سنة رسول الله انظروا إلى حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال, قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا هذا الحديث له سبب ورود وهو أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوما إن الله قد كتب عليكم الحج فحج فوقف الأقرع وقال يا رسول الله أفي كل عام فقال لو قلت نعم لا وجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ كثرت سؤاله قالوا الحديث ده فيه كم فائدة كده الفائدة الأول أن نهي رسول الله للصحابي كان في زمان التشريع هو النبي عايز يخفف عننا لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم هو أنت هنا ما تصلوش عن النبي صح فلأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة أراد ألا يكلف أمته فوق ما تطيق صلى الله عليه وسلم فقال ذروني إيه ما تركتكم فيقوم واحد واخدها من الناس المؤمنين اللي قاعد معاي قوم اقول لك ايوة يبقى, يبقى سلوا بلدنا صح سلوا بلدنا ايه يجي واحد بيشرب شيش بيشرب جوز فقاعد يشرب فيمر عليه الشيخ محمد او الشيخ اسماعيل او الشيخ خالد او الاخ فلا فيقول له ازاك يا بفلا مش نوي بقى التوب بقى قال رسول الله يقول له ما تكملش ما تحملنش ايه ما تحملنش وزر لا ما تخافش انتهتها هو جايلك جايلك ليه لأن اللي انت بتقوله ده كان في زمان التشريع ما تسألش النبي لا تسأله عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كان في زمان التشريع انما الآن استقر التشريع يجب عليك أن تسأل وأنت تعلم فإن أعرضت عن التعلم عامدا قاصدا لحقك الإث لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعبذ لله بشيء يجهله والإنسان عدو لما يجهله صح أو لا أنت ماش تلاقي, تلاقي الناس يقول لك إحنا في أيام ملد النبي وإحنا بنحب سيدنا رسول الله نعمل ايه نعبر عن حبنا للرسول نقوم جايبين الفارس أبو حصاه ونجيب العروسة الحلاوة والحمصية والفولية ليه يا عمي قولك أصلحنا في نحب النبي ودي موسم والموسم بيقوليني لما ييجي حبوا النبي قال لا. طب ما تحب النبي صح يا أخ لا بس أنا سمعت راجل طالع في التلفزيون من اللي انت عارفهم ديه بيقولك شوف اللي يحب النبي يعمل ايه يزوق يحب النبي يزوء ازاي يقول لك يمشي بقى على نظام الله ويقوم قلب ووشه الناحية التانية ايه حاي هو انت متخيل ان النبي يقر الدروشة دي زي واحد ضلال كبير الافاكين بتاعهم ده قاعد في قلب المسجد وجايب جايب, جايب حفلة حفلة حقيقية واكيد الناس اللي عندها فيش شافت جايب حفلة ومغنيين وقاعدين ايه بحبك وريدك بتحب من يا جدع هو الرسول لو دخل دلوقتي وشاف دلوقتي دي جي في قلب الجامع وإحنا مشغلين مدد مدد مدد مدد يا رسول الله بتاعد محمد منير هيقول لهم بارك الله فيكم اذهبوا إلى جنات عد هو ده اللي هيحصل حاشا لله يقوم النبي يقول ايه ما أمرتكم به فن مام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قالوا لأن النهي أمر بالترك وليس فيه مشقة المشقة دايماً بتيجي فين في الأمر وقال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم بس بمزجنه بلا قيد أو شرط أبداً قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي قال خذوا عني مناسككم هي من السيبة إحنا من زي دين اليهود ولا دين النصارى ولا دين الشيعة ولا دين المجوس ولا دين القرآنيين ولا دين العلمنيين ولا دين الحدثيين والعقلنيين ولا الأشكال دي كلها المرتزقة دوء ديننا مزيته أنه دين رباني والنبي تابع فيه للرب العلي الأعلى سبحانه يقول لك بس النبي كان بيصوم كل اثنين ما كان بيصوم كل اثنين طول السنة اش خصيت بربع أول وقلت أصله إيه لما سؤل عن ذلك قال فيه هذا يوم ولدت فيه وقال برضه وهذا يوم أموت فيه هتحتفل إنت بالموت ولا هتحتفل بالله ولا نعمل زي الشيعة نحتفل مرة بالمولد ومرة بالموت بالمولد نعمل عروسة وفي المرة التانية نجيب نسوان ونعد ضلطم ونصوت ونعمل لطميات السنيين بقى مش لطميات الشيعة كلام عجيب جبت الكلام ده منين يا عم يقولك أصلي شيخي حدثني قلبي عن ربي قلبك عن ربك يقولك انتو بتاخدوا الدين من ميت إنما احنا بناخدوا عن الحي الذي لا يموت العلم اللدني يقول لك ده ربنا فتح عليه يعني السأف بينزل حيون مش وده مش معناه نف لفتح الله حاشا لله سيظل الله قديرا سبحانه وتعالى كان ولا يزال وسيظل قديرا سبحانه وبحمده بس ربنا سبحانه وتعالى وضع سننا كونية وشرعية من خالفها فقد خالف الله ومنهجه صح ولا لا يقول لك والفائدة التانية في الحديث وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لا يحل لك أن تسير في أمر إلا بأمر رسول الله طب الأمر ده ممكن يجي لي وأنا في صحرة أنا محرم علي شرعا إن أنا أشرب الخمور أو إن أنا آكل الميت صح؟ محرم علي كل ده بس أنا للأسف مشيت على طريق صحراوي ومشاء الله زي الطرق اللي انتم عارفينها دي لعليها إسعاف ولعليها نور ولعليها سرخي ابن يومي فالعربية وقفت وهموت وخلاص هموت أشرفت على الهلكة باتفاق العقلاء اللي يشوفوا يقول ده إيه خارج من الطربة بكفالة في دي هل يجوز لي شرعا أن آكل من الميتة قالوا نعم لأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها بس قالوا شرط عشان ما تبقاش حلوانا في سلوانة صح قالوا الشرط الأول لهذه الضرورة أن تزيل الضرورة بها يعني لما تعملها ما عادش بفائه ضرورة اثنين ثم ألا يتوصل إليها بسواها يعني لو في حاجة تانية حلال أو مكروهة ممكن أعملها في مقابل أني ما أقعش في الحرام الصريح يبقى يجب علي أن أنا آئة ألجأ لها ده دي قيود مهمة عند علماء الأصول لمسألة الضرورة إنما الواد دلوقتي بيجيلوا مغص في عينه في السنوات العام الواد يقول لك داني صاحي مصدع وعند امتحاء في رمضان امتحان السنوية العامة يقوم ابوه كالترخيره عايز ينجحه في سنوية العامة ويدخله النار يقول له ايه يقول له يا ابني افطر وانا سمعت الرجل الضلالي في التلفزيون بيقول يجوز يجوز يجوز ان تفطر في الامتحانات او تفطر في رمضان من اجل امتحانات السنوية العامة انا نسى اجيب نص ان النبي اباح في أثناء الجهاد للصحابة أن النبي أباح لهم ده الجهاد والجهاد زمانه وانت فاكر الجهاد زي الوقتي ده جهاد إيه؟ سيف وسنان واللي سافر عمره عارفي عن إيه الصحرة صحراء مكة بطحاء مكة تنصهر لوحدك كده طب وده جهاد والإسلام هيروح لو الناس دي تهزمت ولم يبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من أبى وفي لفظ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أنت عارف دول زي بني إسرائيل الجماعة اللي بيعصوا النبي عليه الصلاة والسلام دول والقاعدين يتحيلوا علشان يحرموا الحلال ويحللوا حرام زي بني إسرائيل بني إسرائيل دول طبعا ما فيش يعني ضرب المثال بهم لأنهم أسوأ الناس فبني إسرائيل دول عملوا إيه يا أخواني سيدنا موسى علم بأن رجلا قتل فيهم فرحوا لسيدنا موسى قالوا عايزين نعرف مين اللي أتى لإه صاحبنا دي فنزل الوحي من السماء ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا مستنكرين مستهزئين اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين حسل لله يقوم باسم اللي جايه دي يقوم يشدد على نفسهم علشان يقطعوا الطريق على سيدنا موسى طب قل له يا سيدنا موسى دي شكل البقرة اللي هنتبحها إيه؟ يا عم أي بقرة وخلاص ده أنت هتتبح البقرة وهتخذ منها عضو وتقوم ضرب به القطيل فينطقه الله بإذنه سبحانه فيقول من قتلني فلان ابن فلان وحينها تحقن دماء القبائل لا أعدوا إيه؟ يرفعوا في التكاليف يرفعوا يرفعوا يرفعوا في المواصفات لغاية لما إيه؟ في الآخر قالوا خلاص ايه بقى منظرنا بأزبالة خلص ربنا يقول لنا كل شوية وصف وصف وصف وصف لغاية لما وصلنا في الآخر للوصف رحنا جايبين البقرة فدبحناه وعملنا اللي سيدنا مسأل عليه اللي هو ايه أخذنا من عضو وضربنا به القتيل فأنطقه الله بإذنه سبحانه فقال من قتلني فلا الجماعة بتوع بلدنا اللي بيستحلوا الحرام وبيحرموا الحلال وكل بالدليل عايزة حرام هنجيب لك زبون يقول حرام عايزة حلال هنجيب لك واحد يقول حلال ما عندنا مشكلة خالص دول بيشبه بني إسرائيل وإن ادعوا كذبا أنهم يحبون رسول الله وأنهم عاشقون لرسول الله وأن عشقهم لرسول الله وصل بهم لدرجة الولى وله الحبيب بحبيبه كدبين أفكين تعصي الإلهة وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع بس سلو بلدنه وإحنا طلعنا لأبأنا وأجددنا وأجدد أجددنا كده كانوا يعملون على فطرتهم بغير علم بجهل وأنت متعبد لله باتباع رسول الله بعلم فجاءك العلم أفتترك الخير إلى ما تظنه سرابة؟ إذن يا إخواني علينا باتباع رسول الله نختم خطبتنا الأولى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا النبي قال لهم ايه اوصيكم بتقوى الله و وإيه؟ السمع والطاعة أي لمن ولاه الله أمركم ولاية شرعية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وده رد على العيال اللي بيقول لك فيدة الصحابة إيه إحنا ما لنومة للصحابة هو إحنا نسيب القرآن يطلع لنا في السنة نسيب السنة يطلع لنا في مين في الصحابة إحنا ما لنومة للصحابة يا جدع ده وقع بينهم اختلاف كبير إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً اختلاف في العقائد والأفكار والسلوكيات وخلص بأبل وقع يؤمن النبي يقول لا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجد قيل بالأنياب وقيل بالأدراس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ها ضلالة عليك بهذا يا أخي الكريم وعمل به في زمان الظلمات يفتح الله على قلبك ويشرح الله صدرك وينير بصيرتك ويحفظ بزرك من الزيغ وروغان الثعالب الذي يصيب البعض ممن فتن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فكان يأكل بيده اليسرى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك فقال لا أستطيع فرد النبي صلى الله عليه وسلم مزمجرا غاضبا فقال لا استطاعت ما منعه إلا الكبر قال أبو غريرة الراوي الأعلى للحديث فما استطاع أن يرفعها إلى فيه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه الرجل فاستنكر الرجل فأخبره النبي بالحكم بزجر له ولمن وراءه دل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع بإذن الله ثم قال له ما استطعت لما قال له لا أستطيع تعرف زي ما تقول له واد بطل تبص على الحراء بطل تشرب سجار يا جدع أنت لسه في سنة ولا في جامعة أنت يقول لك والله ما أدرش يا شيخ والله الدنيا صعبة والسنة أنت عارف الوضع والظروف والجمعة والبنات والصحابي وإيش طب اسمع رد النبي قال له إيه لا استطعت ما منعه إلا الكبر أنت بتروغ ليه وبتضحك على نفسك ليه قال فما استطاع الرجل أن يرفعها إلى فيه قيل قد أصابه الذهول فخشي أن يرفعها وقيل أجل رسول الله أن يعصيه خليني في التانية دي عشان أختم بيها لقد أجل الرجل رسول الله وأراد أن لا رسول الله فحقا كان صحابيا يستحق شرف الصحبة ورسول الله قال فيك وددت لو رأيت أصحابي وفي لفظ وددت لو رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني يؤمنون بي ولم يروني يعني النبي عايز يشوفك انت, أنت شعرك الحلو ده النبي عايز يشوفك والنبي عايز شوف الرجل الطيب ده عايز شوف والدنا الكريم اللي قاعد وراء الرجل الصالح ده النبي عايز شوفنا كلنا طب هيشوفني وأنا حلق شعري زي محمد رمضان في الأسطورة إيه رأيك أو هيشوفني ونمقطع بانطلوني دي سنة مين سنة الجرباني كانوا زمان البناطيل اللي زيديا تتخذ خرقة كده للبيوت دلوقتي في زمن الأعاجيب ممكن تطلع البنطلون بتاع زمان ده وتبيعه وتكسب فيك ما طب الرسول عايز يشوفك هتطلع قدامه بإيه يعني إيه مؤهلاتك زي الراجل اللي قابلني يوما في قبر من القبور فدخل بقى مقام زي عندكوا كده مقام وكان مع طفل صغير المدد يا سيد فلا مدد الله أكبر ورح داخل بالولة ورح قاعد يلحس الولد بالحديد قاعد يعمله كده فالولد من قطرت ما حصل فيه الواب يصرخ فأنا بقول له ارحم الولد شوية قال لي انت ما انتش فاهم قال لي طب فهمني قال لي أصل الولد نزلت عليه بركات سيدي فلان فما قدرشي فمن فرط البركات بيعيط طب أنا خايف أنه فرط البركات تخلي قلبه يقف يموت ألأ عايزك تتخيل معايا العقليات دي ويقول لك أصلحنا بنحب النبي وأصلحنا متصوفه وأصلحنا أريب من النبي وبنقلد النبي في الصورة يا جدع يا جدع اتق الله ولهذا أقول قبل أن أنزل من على منبر رسول الله لهؤلاء المخرفين ممن يستدلون بكلام للسيوطي وغيره إن أمة محمد أجمعت على أن النبي لم يقم احتفالا بمولده صح ولم يقم أصحابه رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين احتفالاً بمولده وهم أولى الناس حتى لو قلنا النبي كان متواضع فمش يخلي الناس تحتفل به طب أبو بكر وعمر وعثمان وانت ماشي وسائر أئمة الإسلام والخلفاء لم يفعلوا ذلك اللهم إلا هؤلاء العبيديين المجرمين الشيعة اللي دخلوا مصر وغرزوا فيها الغرس السودديا ودحكوا على الناس يا أميها وقالوا مصلحنا بنحب النبي وقال بيته فده تعظم مننا للنبي وقال البيت عظم النبي بأن تقتدي به ظاهرا وباطنا عظم النبي بأن تتحرر من الجهل والبدع والخرافات والخزعبلات والطرهات عظم النبي بأن, بأن تسير في حياتك على مراده لا على مراد غيره من العلمانيين عظم النبي بأن يكون النبي حكما عندك في كل شيء عظم النبي إن لما يأتيك حكمه تقول سمعنا وإيه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله إيه فقد ضل ضلالا إيه بعيدا عظم النبي وامشى على منهجه وامشى على سنته ولا تتبع أهل الهوى فيضلوك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فعزننا اتق الله يا أخوانا ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر يقال أنه ولد فيه وفي هذا نظر من ناحية التحقيق نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع نبينا ظاهرا وباطنا وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن لنا زلاتنا وآثامنا نسأله سبحانه في هذا اليوم الكريم والأئمة على منابرهم أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء نسأل الله فرج قريبا لإخوانن المأسورين نسأل الله فرج قريبا لإخخواانن المأسورين نسأل الله فج قريبا لإخخوااننا يرب العالمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا وادعاتنا بخير فوفِّقه لكل خير ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره ومزِّقه كل ممزَّق وافضَحْه على رؤوس الأشهاد يا مولانا اللهم احفظ شباب مصر من الزنا واحفظ شباب مصر من الخناء واحفظ شباب مصر من الشذوث واحفظ شباب مصر من العلمانية واللبرالية والشيوعية والإلحادية يا رب العالمين اللهم احفظ بنات مصر من الزنا واحفظهن يا رب من التبرج والسفور وأدعياء حقوق المرأة يا رب العالمين اللهم احفظ أطفالنا رب لنا أطفالنا اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا كما ربونا صغارا وجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن عمله على طاعتك يا رب العالمين وأمده بصحتك بصحة من عندك وعافية يا رب العالمين ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وسائر أهل الإسلام نزِّل على قبورهم الليلة الضياء والنور والفُسحَةَ والسرور وارحمنا إذا ماصرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي ولعن من, لعنهم ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم من ميليشيات الحجد الشعبي ومن على شاكلتهم يا رب العالمين أقم الصلاة